سبع استمع إلى الحوار ثم أعده استيقظ طارق مبكرا وسمع صوتا من الخارج غضب على هذا الصوت وخرج من غرفته وقابلته والدته وسألته متى استيقظت يا طارق؟ استيقظت قبل قليل من أين يأتي هذا الصوت يا والدتي؟ لا تغضب يأتي هذا الصوت من داخل الثلاجة عندما يأتي والدك مساء سوف يحل هذه المشكلة إن شاء الله